وَلَقَدجَاءكُم مّ سَابِبَنَاتِثُم مَ التَّخَذتُمُ النَّيجِلَ مِن بَعْضِي وَأَتُم ظَالِمُون وَإِذْ أَخَذْ نامِي تَاقَكُمْ وَرَفَع النافَ قَكُم قُ رَخُذُ مَا آتَنَكُ بِقُوَةِ وَسمَعُ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 119. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحجحه من العذاب أن يعمر 119. والله بصير بما يعملون 110. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من 111. إن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين 112. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 117. وما يكفر بها إلا الفاسقون 118. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 119.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 وَمَا يُوالِّمَانِ مِن حَدٍ حتىَتَّ يَقُول إِ مَا نَحْنُ فِتنَةُم فَلَا تَكْسُ فَييتَعََّمُونَ مِنْهُ ماَا ماَا يُبَِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَررُءِ وَزَوجِه وَماَاهُ بِظَ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 116. لو كانوا يعلمون 117. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير 118. لو كانوا يعلمون 119. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا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 وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ